رسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغافل وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكْفِر عَن شَيْءٍ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 إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفو وتصلح وتغفر فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتن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 إن تقرض الله قرضا حسنا يباعف لكم يباعف لكم ويضفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.